فيقول المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها وهذا تتمة لما سبق بيانه من فضائل بعض السور أو بعض الآيات وسبق أن بينا أن الصحيح من أقوال أهل السنة أن صور القرآن وآياته تتفاضل وعندما تقول هذه الصورة أفضل من بعض هذا ليس معناه أنك تلقس من قدر الصورة الأخرى بل هذا تفاضل جاء به القرآن الكريم وجلت عليه السنة أما القرآن فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها إذن هناك آية خير من آية دون أن تنفى الخيرية عن الآية الأخرى أما في السنة فجملة من الأحاديث بيناها وشرحناها تدل على أن بعض الصور أفضل من بعض وبعض الآيات أفضل من بعض ونظير هذه مسألة مسألة تفاضل بين الأنبياء فالتفاضل بين الأنبياء كذلك وارد فالله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات فيجوز التفاضل بين الرسل لكن بشرط ما هو أن لا يعتقد النقص في النبي الآخر يعني تعتقد أن هذا النبي أفضل الأنبياء كنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أولو العزم للرسل لكن دون الغض دون غض أنك تغض من مرتبة النبي الآخر الذي فضلته الذي فضن عليه هذا الشرق ولذلك تفهم أن قوله عز وجل يمدح عباد المؤمنين قائلين لا نفرق بين أحد من رسوله لا يعني في التفضيل لا يعني بالتفضيل التفضيل ولكن لا نفرق بين أحد من رسوله في الإيمان فنحن نؤمن بجميع الأنبياء فلا نقول مثلا نأخذ نتبع نحن محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غيره هذا لا يقال نتبع جميع الأنبياء لأن دينهم واحد وشريعتهم أو عقيدتهم واحدة ودعوتهم واحدة غاية من في الأمر أنهم أبناء لعلات. لعلات كما قال نبي صلى يختلفون في الشراح فابناء لعلات أي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى أبوهم واحد ومفتوحيد عقيدتهم واحدة دعوتهم واحدة منهجهم واحد لكن أمهاتهم أي فروعهم وأحكامهم العملية هذه تختلف من شريع إلى أخرى بحسب الزمان بحسب المكان بحسب أحوال الأشخاص هذا يتغير فنلاحظ أن الأنبياء يتفاضلون يتفاضلون بعض من أبعض دون أن نغض الطرف من أو لغض من مرتبة أي نبي كما وقع وللأسف الشديد في بعض الأنبياء حيث نبزهم اليهود والنصارى وأنقصوا من مراتبهم لأننا كما بينا أن اليهود والنصارى يخالفون فقط في النبوات ولكن خالفوا في الإلهيات خالفون أيضا في النبوات فهم يفرقون بين الرسل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل بلغ بهم الحد إلى أن وصفوا لا تحدث عن اليهود اليهود واضح اليهود هذا أمر واضح سبوا الأنبياء جميعهم ما تركوا أحدا ولكن النصارى أيضا سبوا بعض الأنبياء ومن أشهر الأنبياء الذين سبوهم يونس عليه السلام يونس عليه السلام فيما اعتقد النصارى يونس فيما اعتقد النصارى أنه سبب لكل نحس سبب لكل نحس لذلك في هذه الأيام لو اسمه يونس يسامحنا لذلك تجد شاعة هذه اللفظة اليوم عند كل الناس يقول لك جوناس فلان جوناس شمعت جوناس يونس هذا شمعت جوناس معناها يونس فلان جوناس ونحن نتكلم بها ولا لا نتكلم بها كناية معنى النحس لماذا لأنه لما فر من البلدة مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه كما قال عسى أين ركب ركب الفلك لا, لا ركب الفلك فعندئذ اضطر اضطر اصحاب الفلك ان يلقوا احد الركاب لابد من القاء احد الركاب فساهم ساهم بمعنى اقترع دار القرآن فكان من المضحضين وقع في حقه القرآن وقع اسمه لابد ان يلقى لكنك نبي كيف تلقى قال يالله نعيد الكرم فعاد الكره فوقع الشحم عليه ثم في سال توقع الشحم عليه فمن هذا الحيثيه الناس واشترضم انه منحوس فصاروا يعلقوا كل نحس به عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لا تفضلوني على يونس بمنته لا تفضلوني على يونس بمنته لماذا خص يونس بالمدح الذكر لانه وقع فيه وقع فيه كثير من الأمم في شبه وصار يضرب إلى الآن يضرب به المثل في النحس هذا فيما يبين معنى لا نفرق بين أحد من رسوله كلهم على خير وكلهم على كمال كذلك الصور عندما نفضل صورة على صورة لا يعني أننا أنقصنا هذه الصورة إنما هذه أفضل الله عز وجل هو الذي فضل بعض كلامه على بعض من جملة ما فضل الله عز وجل ما رأيناه فضل سورة البقر بفضائل عديدة بلغت شحمة الفضيلة تسعة فضائل رأينا فضل سورة آل عمران والآيات الأخيرة منها رأينا فضل سورة الكهف وثم فضل العشر الأول من سورة الكهف هذا كان آخر مجلس للدين حيث رأينا أنه الذي يحفظ يحفظها يحفظها عشر الآيات الأولى من سورة الكهف سبب من العسل من الدجال لأنها حوت. ماذا عصمة الفتية من مالك ذلك الزمن فكما عاصم الله عز وجل من طاغية ذلك العصر فسيعصمك أيها المؤمن من طاغية آخر العصور وهو مسيح الدجال ثم رأينا أيضا فضل سورة تبارك الذي بيبه الملك سورة الملك وأنها من أعظم أسباب النجات من القبر. من عذب القبر سورة تبارك أن تحفظها أو تقرأها في كل ليلة لماذا؟ لأن الذي حفظها دخلت صدره والذي قرأه كل ليلة كأنها حفظها كأنه حفظها فمن عاجز عن الحفظ فليعجزنا عن القراءة والصحيح يعني في هذه المسألة والتفصيل يعني الإنسان إذا قرأها كلهم سيحفظها صورة الكهف من منكم حفظها حفظا أنا لا أعقل أنني حفظت صورة الكهف لا أعقل أنني في يوم من الأيام أمسكت الكتاب القرآن وبدأت أحفظ صورة الكهف لا, لا أتذكر هذا حفظتها هكذا بكثرة تكرارها في كل جمعة حتى صرنا نحفظ وهذا الشأن كثير من إخوة فلاحظوا المساواة بين الحفظ وبين المداومة عليها لما تداوم على سورة كهف كل جمعة داوم على سورة الملك في كل ليلة فإنها تمنع صاحبها تمنع عدد القبر عن صاحبها وكذلك رأينا الترغيب والفضل سورة إذا الشمس كورت وصورة الانفطار إذا السماء فطرت وصورة الانشقاق إذا السماء مشقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه الآن يراه أمامه فليقرأ بهذه السور طبعا يتأملها ويفطه معانيها وبينا اشارات خفيفة في بداية أو مطلع سورة الشمس سورة إذا الشمس كورت فبينا معنى بينا معنى خاصة شيء مهم إذا الوحوش حشرت فإذا الوحوش مشرت يعني شيء مرهيب يعني إذا الإنساني تتوكرها أن الوحوش ستحشر ويقتص من الشات القرنا إلى الشات الجلحاء لمعنى ما يشكرون فعن باب أولى نحن لأننا مكلفون فما على الإنسان ماذا يفعل وهو الآن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين تخالي الآن في يوم القيامة مش تطلب اسماعك فتخيل نفسك يوم قياه ورح تطلب الذي عليه المؤمن يعني يشوف القرآن كيف يربي المسلم عن الطاعة ويربيه على الامتثاب ناهيك عن سورك إذا السماء شقت ناهيك عن سورك إذا السماء انفطرت يعني فيها معاني كثير من معاني يوم ان الإنسان يتدبر هذه السورة ويقرأها ويفهمها ولماذا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَسَنَا تَكَرُوا شَيْهُ وَخَرُهُ لَكُمْ تأخرنا في شرح هذه الأحاديث لكن في خير لماذا؟ لأننا لما بدأنا في بيان فضل السوء. القرآن الكريم في بداية الباب فضل سلالة القرآن فضل حفظ القرآن فضل بعض السلال كنا في شهر رمضان وشهر رمضان انسان يقرأ القرآن تلقائيا يعني يجد نفسه تواقة إلى قرار القرآن هكذا واحد يقرأ القرآن فربما تزيد هذا الأحاديث تشجيعا تشجعه فقط يعني في مين الذي أنت عليه الآن لكن ما أحسن أن يسا يتذكر هذا بعد مضي تلك الشعلة بعد أيام 15 يوم بعد رمضان ستذرب تلك الشعلة من الذي سيذكرك هذه الأحاديث ولذلك بعض أهل العلم ودعى رمضان ليس في خطبة هذا الفطر وين ما ودع وبعد 15 يوم من شوال 15 شوال دار لهم محاضره وداع رمضان الناس جات عجبت كيف 15 بعد رمضان بعد رمضان 15 شوال دارنا وداع رمضان قام انا ما اقول لان نخلص اليوم ذاك تلك قال هذا اليوم اللي خلاص حبس اللي حبس واللي كان يتصدق حبس كان حبس فالان نحسوا تاع فهمنا حسنا الصح كيفية توديعه وكذلك الآن إنسان علينا يتذكر الإنسان ويرجع ويحافظ على ورده الذي كنا قد شرحناه في أول الدروس لا يضيع ورده مهما حدث واليوم إن شاء الله تعالى يقول المصنف الترغيب في إذا زلزلت في قراءة سورة إذا زلزلت وما يذكر معها وفي الحقيقة هذا التبويب لا, لا يصح. فيه فضل قراءة سورة إذا زلزلت فإذا زلزلت لم يصح فيها حديث خاص لها فضل القرآن كامل من قرأ حرفا من كتابه لا تلو بعض حسنات ومن ويأتيه يوم القيامة شفيعا هذا الأول فضل لكن أنه لا فضل خاص كسورة الكهف وغيرها لا وذكر فيها حديث ضعيف قد حدثه الشيخ الألباني رحمه الله بلطب إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح أنما يذكر معها فهو صحيح سنأتي عليه ان شاء الله إذا إذا زلزلت نقول لم يصح في فضلها شيء خاص بها إنما يثبت لها الفضل العام للقرآن هذا يعني أنها ليس لا فضلا لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال فيها لما سئل يعني بين لنا واشار الينا أن فيها علما جمدا عندما سئل وبيين لهم احكام الزكاه بين لهم حكم الزكاه الابن بين لهم حكم زكاه البقر والغنم سالوه عن الخيل قال وزن الخيل فلفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجل فيها لم ينزل الله علي فيها شيء الخيل الا وما نزلتش فيها آية بخير ما قال لي وان وردش بحاجة بلي فيها الزكاة إلا قول الله عز وجل شوه شنه يتدخل إلا الفاذة يقصد هذه الآية تأسورة الزلزلة ومن يعمل متقالة درة خيرا يره ومن يعمل متقالة درة شرا يره ولا بريد أن هذا هذه الآية قاعدة عامة ما كانت استنى فضل خاص بأي عمل. أي شيء تراه خيرا لا يصادم نصا ولا يأتي ببدعة فاعلم أنه خير وستراه يوم القيام وأي شيء تراه وتعتقد أنه شر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاكى في صدرك وكريت أن يطلع الناس فإنك ستراه يوم القيام إذن هذا الآية الصورة هذه فيها فضل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ فعلى أحيانا إنسان لا يجوز لو أن يتخذها فعلها مرة أنه صلى بالناس صلاة الصدف وقرأ بهم في الركعتي صورة الزلزلة قرأ في الركعة الأولى الفاتحة صورة الزلزلة وقرأ في الركعة الثانية صورة الفاتحة وصورة الزلزلة فعلها نعم لكن لم يتخذها عادة لأن الأصلة في صلاة الفجر ماذا أن تكون طويلة القراءة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا فالإنسان يعرف كيف يأتي بهذه السنة لألا يصطدم مع الناس لأن كثيرا من الناس لم يعتادوا أن تكرر له الصورة في ركعته صوراني الآن لو انتم سمعش هذا الحاج ويفعلها إنسان يصلي بك الفاتحة والضوحة ركعة الثانية فاتحة والضوحة بيناتنا من الذي سيختارج صدرق ألا تقذفه ألا تقذفه بالبداع تقول شوف ذاي حرف الدين لم يثبت هذا ربما لم يفعلوا لم يفعلوا النبي صراطه الا في هذا المقام سوره الزلزله لماذا تدل على تدل على معاني عظم سوره الزلزله تذكر الناس بزلزله الساعه مما قد يبقى الاثر في النفس يعني لماذا قرا بنا رسوله يعني يخرج من صلاه لماذا قرا بنا سوره الزلزله مرتين هذا دليل ربما على قربها هذا دليل على عظم شانها وهكذا شيء يذكر لا تتخذه عادة فلا ربما تميع يعني لا تضرب زيزلة على الصحة تصبح زعنعات الإنسان يخلي هذه الأمور مثل ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فضلها ما يذكر معها هو قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون تعديلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن هذا الحديث نوره التلميذي والحافر ولن نتحدث عن قلوا الله أحد لماذا سيأتي الباب لها خاص لكن ذكر مع صورة الزلزلة وهي ضعيفة يعني الثابت فيها ضعيف أو الوارد فيها ضعيف ذكرت مع قل يا أيها الكافرون فأعلموا أيها الإخوة أن قل يا أيها الكافرون من أعظم صور القرآن الكريم للأسف نحن لا نفقاه هذا ولربما قلنا فيها تكرار, تكرار. صح؟ زفقوا ربما فيها تكرار وفي الحقيقة ما من آية إلا وتدل على شيئا وهذا كنا قد بيناه في أذكار الليل في أذكار وأوراد الليل شرحنا بالتفصيل قل يا أيها الكافرون هذه الآية أو هذه الصورة يسميها العلماء صورة الإخلاص الثانية سنوه بها أولا صورة الاخلاص الثانية حنا وش نعرفو كين صورة الإخلاص واحدة في الحقيقة هذه هي صورة الإخلاص الثانية لماذا؟ لأنها تدعو إلى التوحيد العملي التطبيق هذه السورة دعت إلى البراء من الكافر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون أي الآن أنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن ولا انا عاب pouch ما عبدتم في المستقبل ولا انتم عابدون ما اعبد في المستقبل شوف كل وحدة ولا انتم عابدون ما اعبد الولى الان ولا انتم عابدون ما ما أعبد في المستقبل ثم ختم بالبراء يعني انهم لا يمكن ان يتحد هذه الفارقة لكم دينكم واليدين فهذا البراء من الكفر لذل أعظمها الله عز وجل وجعلها تعدل ربع القرآن وتعدل ربع القرآن ما معناه هل تعدل ربع القرآن في الكبر fetched قيل بذات كونى أقول لك لم يقل بذات قيل قال بعض العلمات تعدل ربع القرآن في الأجر تلاوه أجر تلاوه وهذا في الحقيقة لم يعتضيه كثير من العلماء قالوا تعدل ربع القرآن اي فيما جاء به القرآن القران ايها الاخوه فيه ثلاث اشياء انتبهوا ثلاث اشياء فيه توحيد وفيه احكام وفيه اخبار صح في ثلاث اشياء فيه توحيد وفيه احكام وفيه اخبار واقرا القرآن تجد هذا يعني لو اقول امسك هذا الثلث يعني دير ثلاثه جدول, جدول في ثلاثه اعمده وضع كل آية تمر بك في إحدى الآمدة تجد هذه الآية فيها خبر هذه الآية فيها توحيد هذه الآية حكم شرعي وهكذا سواء حكم شرعي عملي او حكم شرعي تربوي يعني قلبي يتعلق بأعمال القلوب الحب في الله المرس في الله ترك الحسن الآن التوحيد توحيد نوعات قسمات توحيد قسمات توحيد علمي نظري هو الاعتقاد الذي يجب عليك أن تربط عليه قلبك شيء تعتقده تعتقده وكان توحيد عملي لا بد أن تعمل أشياء فهم لا بد أن تعمل أشياء مثل البراء من الكفار والولاء للمسلمين وطرق نواقد الإيمان ونواقد الإسلام هذه أعمال فإذا تكون لدينا القسمة إذا إذا قسمنا التوحيد إلى قسمة يشحل تكون عندنا القسمة ربائية فتكون صورة قل يا أيها الكافرون التي تضمنت الباراء هي تعدل ربع القرآن تعدل ربع القرآن لأنها تضمنت تضمنت التوحيد العاملي التقبيقي وهذا وش نستشف منه يا أخوانا وش نستشف منه نستشف منه شيء مهم وهو أن الله عز وجل عظم الباراء من الكافرين حتى جعله يعدل ربع كتابه المبين أشيء لا لأنه كما بينا أمس ليس من السهل ترك اختلاط الحق بالباطل إذا اختلط الحق بالباطل خلاص داع كل شيء يضيع كل معروف وينتشر كل منكر وسيأتي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نذكر لكم بمسألة مهمة تتعلق بمعنى ظهور الدين وإظهار شعائر المسلمين في درس التفسير بيناكم أن الذين يقولون أن الإنسان إذا كان في ديار الكفر ويصلي ويزكي ويصوم فقد أظهر دينه قل لا لقد أدى بعض دينه ما معنى إظهار الدين؟ هو الباراء من الكافر والتصريح بذلك وعيب دينهم هذا هو الذي يشارط العلماء وهذا هو ظهور الدين وهي ملة إبراهيم لقد كان لكم كانت لكم في إبراهيم والذين معاهم أسوة حسان ماذا كان يفعلوا إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم البغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحدا هذه هي الشيء الذي معناه إظهار الدين ظهوره يعني الحق ظاهر الحق ظاهر مش يمخبه فلو كان الحق مخبه ما ارىوش ظاهر الدين انت لم تظهر دينك فهذا لابد منه فانسان سبحان الله لما يقف امام ربع القرآن يقول سبحان الله السورة مثل هذه يمكن كما جربنا ذلك تقرأها في الدقيقة الواحدة بقراءة متأنية ثمانية عشر مرة قراءة متأنية تقرأها ثمانتاشر مرة هذه السورة يقول صغرها تعدل ربع القرآن في الدلالة إذن فإنسان يأتني بهذا الأمر العظيم وأن يربي عليه نفسه اولا وأن يربي عليه أهله وأن يربي عليه أولاده أيضا أن البراءة من الكافرين بجميع صوره بجميع لا تستاهن لا تستاهن يعني إحنا مثلا نعتقد أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس من أركان الدين ليس من شروط الدين ليس من واجبات الدين وليس من المحرمات أن تضعها في اليسرى لا ليس من المحرمات أن تضع الساعة تاك في اليسرى لكن نكاية فيه كما أقول إحنا سكارا وأننا نخالف في كل شيء نستطيعه حاجة ما نقدرهش ما نقدرهش لكن كل شيء تستطيعه فخالف حتى علامة الاستفهام كيف يفعلونه هكذا نحن لماذا يا أخي هكذا ولو استطعنا أن نربي أولادنا على أن يصطروا من فوق الكلمات ولذلك تجدون بعض الكتب يفعلون هذا يصطرون فوق الكلمات نفعلنا ذلك لكن للأسف ما زال ما خدمونه ميكوه يصطر فوق الكلمات كان غير يصطرون تحت كلمات لأننا ما تحت فإذا رفعنا الله عز وجل إن شاء الله ينسوا الله هنا واحد فوق فماذا أريد أن أفعله أنت لأنت نفسك بالله عليك إنسان اللي يحرص على أن يجعل ساعته اليمنى هنا ويخالف اللي يوضع النصارى في ورعه, ورعه أتراه سيمكن أن يقع في حبائل ولائهم سحيل أن ربها نفسه على صغار الأمور حتى لا يقع في كبارها هذا المعنى البراء من جاء مناسبة الحاديث عن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا فيما يخص ماذا قل يا أيها الكافرون ولولا خشية ملال التكرار لا شرحنا هذه الصورة كما شرحناها في أول مقام وكيف كانت تنزل على الكافرين كالصائبة هذه الصورة كانت تنزل على الكافرين كالصائبة يعني لم تؤثر فيهم آيات كما أثر فيها كما أثر في هذه الآية فهذا يدل على عظمها وفضلها عند الله عز وجل وقال أيضا المصلف رحمه الله تعالى الترغيب في قراءة الهاكم التكاثر الترغيب في قراءة الهاكم التكاثر يقال فيها ما قد قيل في سورة الزلزلة لم يثبت فيها حديث خاص الهاكم التكاثر من سور القرآن العظيمة ولكن هل ثبت لها فضل خاص جاء فيه أحاديث كلها ضعيف لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء فالإنسان يمكن من خلال هذه الدروس أنه يدرك الصحيح الثابت في فضائل الصور مما هو بالصحيح بصحيح ويكون على بينا من أمره حتى إذا قرأ كتابا في التفسير مطولا يتكلم عن فضائل الصور يعرف ما صح مما لا يصح أما ألهاكم التكاثر فلم يريد في فضل شيء خاص إلا ما تدل عليه هذه المعاني فصورة التكاثر لو أردت أن تشرحها ولو أردت أن تستخلص الدروس أو العبرة منها لأخذ منك ذلك عدة مجالس بمجرد تبدأ ألهاكم التكاثر تكاثر في الأموال تكاثر في الأولاد تكاثر في الديار وغير ذلك ألهاكم التكاثر وفي قراءة ألهاكم التكاثر كانوا عن صغة سؤال عن صغة استفاه ألهاكم التكاثر يعني لماذا, لماذا ألهاكم التكاثر حتى زرتهم حتى زرتهم المقابر فيها قولان حتى زرتهم المقابر يعني قالك شروط الحديث عن الموت زرتم المقابر ولن تبقوا فيها انما هي مجرد زياره تدخلون ثم تخرجون ولن تبقوا الا اياما معدودات في حشايب رب الارض والصموت حتى زرتم المقابر لانه كثير من الناس تسمعونهم يقولون يسمعونهم يقولون ولقد حتى وريناه جسمانه الاخير هذه في الحقيقه لفظه شركي وكفريه جسمانه الاخير هذا هو مأواء الأخير هذا مأواء متواء الأخير مستحيل هذا ليس متواء الأخير هذا فيه إنكار للبعث والنشور متواء الأخير سيأتي إما الجنة أو النار أما متواء الأخير أن يكون هو القبر هذه كما يقول لك بدرة من بذور الكفر تعاليهود والنصارة تسمعونك في صلاتهم هم الذين يقولون ربوزون بي يعني يوم لا لن تربوزون تروب. لا تدري لعل الله عز وجل سيجعل من وراء ذلك الولاد كان عثمان بن عفثان إذا سمع ذكر الجنة والنار يبكي ولكن لا يبكي بكاء شديدا حتى إذا سمع كلامه عن القبر بكى بكاء شديدا فتعجب من ذلك قيل له كيفها الجنة والنار أعظم فقال لا القبر أول منازل آخر فمن نجى فيه نجى فيما بعده ومن هلك فيه هلك فيما بعده اول منازل آخر الهاكم التكاطر حتى زورتم المقابر إذن لها فضل وقيل لهم ما قال الاهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى ذهبتم الى المقابر يعني بديتوا بداتم تعدون موتاكم انظر الى بطوننا كم عددها ولاخر انظر الى بطوننا كم عددها فتضمنت هذه الصوره كيف كلا سوف ثم كل اللي قال لك سوف تعلمون سوف تعلمون شكون اللي بياكد رب العالمين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ربي شحال راه يتكلم معنا شوفوا علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين يعني تشوفوا اشياء كنتم تعتقدون لكن يزداد ايمانكم بها يزداد ايمانكم بها ولا ولا تزالون تتقون في درجه هذا اليقين حتى تصلوا الى عين اليقين يعني تباشرون ذلك تتو حق اليقين من درجه العلم الى علم اليقين حق اليقين عين اليقين علم اليقين أنك تسمع بالشيء أعلم. أعلم أنا أعلم أن في المكان الفلاني هناك نعم أعلم لكن أعلم لكن إذا رأيته صار هذا حق اليقين حق اليقين إني أراه فإذا غطست في هذا الماء وشربت منه صار عندي عين اليقين صرت في ذاته خلاص. كذلك اليوم القيامة إنسان الآن نحن نعلم علما لكن اختلف اليقين باختلاف الناس عندنا علم يقين بهذا لكن عندما نبعد ونرى كل ذلك انتقلنا الى حق اليقين حق يدرس ما الله يزوي يوم الحق ذلك اليوم الحق واذا دخل اهل النار النار واذا دخل اهل الجنة الجنة وقيل لهم قلودوا صار في عين اليقين بشروا واكلوا فهناك صار في عين اليقين كيف يتأمل هذه الصورة فيجد فضلها ثم في الأخير وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ النَّعِيمِ ما هو إياك أن تظن أن النعيم هو ذلك الفراش الوثير أو النوم على أذخم أنواع السرير لا النعيم الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمر وماء بارد في ظل بارد هذه الأشياء تمر. تمر وماء بارد في ظل بارد لما أكل هو عماق بياسر أكله كان عام أبو بكر الصدير قال سبحان الله ماء بارد في ظل بارد وتمر طيب يعني هذا هذا هو النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيام هذا النعيم الذي سنسأل هل شكرناه أم لم نشكره هذا إنسان أنا أظن أن سورة التكاثر بمثل هذه المثابة لها فضل عظيم لكن هل ورد في فضلها شام خاص أنها تنجي من كذا أو تفعل بكذا لا لم يرد فيها كل ذلك ثم قال رحمه الله تعالى الترغيب في قراءة قل هو الله أحد قل هو الله أحد من أعظم صور القرآن وذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضلها في هذا الكتاب ثلاث فضائم أما الفضيلة الأولى فإنها موجبة للجنة فهي مفتاح من مفاتيح الجنة لمن اعتقدها ولمن عمل بها مفتاح من مفاتيح الجنة أما الفضيلة الثانية فهي أنها تعدل ثلث القرآن والفضيلة الثالثة أنها سبب من أسباب محبة الله عز وجل إذا أسألك إنسان أسباب المحبة تذكر له أشياء مثل نوافل صح فأذكر له فهم قل هو الله أحب وقراءة قل هو الله أحب إذا, إذا فعلت ذلك أحبك الله عز وجل هذا سنأتي عليهم بالشر طبعا لم يبقى لدينا وقت إلا نور مجلس الأخير في دراسة كتاب القرآن الكريم لا بد أن يختم اليوم قل هو الله أهل سبق وأن ديننا أنها تضمنت التوحيد العملي هذه قولي الكافرون قل والله تضمنت التوحيد العلم النظري أنك تعتقد قل هو الله أحد لاحظ وهذا الله أحد أي ليس له أصل شماذا ليس له أصل أنت من أصلك أبوك من أصلك أبوك أصل هذه الشجرة تلك الفسيلة التي وضعتها في الأرض هي أصلها ومنها لبعث من أين جاء الله الله أحد لذلك كانت تقطع دابر الشيطان في تلك الوساوس التي تحدثنا عنها في بدء الخلق لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول لك من خلق الله صحبه خالق فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول قل هو الله أحد وليدفل عن يساره وليتعاوذ بالله من الشيطان رجيم ويقول آمنت بالله من قل الله أحد أي ليس له مصدر ليس له مصدر تريد أن تفكر في المصدر تعالى بأي حق أنت مخلوق مثل عقلك هذا العقل الذي يريد أن يفكر لا يستطع لأنه هو كذلك مخلوق يعني يريد أن يتدخل في شيء لا طاقة له به الله أحد خلاص يوم القيامة يوم القيامة يتبين لك ذلك كله الله أحد لا أصلى لا أبنه لا أبنه ولا أمن أين لا شيء مثله أبدا لا يمكن أن تتصور وأن تتدخل وأن تقيس مع على المخلوق يعني هذا من العيب أن يقيس الإنسان رب عز وجل عالم يقول سبحان الله ما من شيء إلا وقد جاء من مصدر هذه ما من شيء إلا وقد جاء من شيء مخلوق كيف تتحدث عن الخالق؟ اسمع هذا السؤال نفسه مخلوق كيف يتحدث إذا يتحدث عن الخالق سبحانه فإنسان غير يحبس يقوله هو الله, الله الصمد الصمد هو الذي طبعا بعض المفسرين السلف يقول لك هو السيد الذي تصمد إليه جميع الحوائج والناس كلهم يقصدون طبعا هذا تفسير باللازم ولكن التفسير الصحيح لنخذ الصمد والذي لا جوف له لا جوف له سبحانه وتعالى والذي لا جوف له لا ولد له لا جوف له ليس كمثلنا ليس كمثل المخلوقات لا جوف الله سوج الله أحد لا أصل له لا جوف له صحيح لم يلد يعني ليس له جو. ولم يولد يعني ليس له أصل فسورة قلوا والله جاءت تؤكد بعض وبعضا فإذا علمت هذا الشؤال ورد في سبب نزوله آثار ضعيفة لكن من الآثار يعني ليش عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات الصحابة قي قالوا أن, أن كفار مكة قالوا انسب لنا ربك فهي آية النسبة صورة النسبة أنسب لنا ربك فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد ولا يشعر بهذه النعمة والله لا يشعر بهذه النعمة إلا من كان نصرانيا ثم أسلم أقسم بالله العظيم من عاش مع النصارى يدرك لا يشعر بالنعمة قل هو الله أحد إلا كافر إذا أسلم وفهم معناها تذهب عنه كل الحيوات لأنه هناك تعرف أن عقيدة تثليت قد أضلت كثيرا من الناس الله ثالث ثلاثة لكن نحن نقول قل هو الله أحد فهذا الاعتقاد لأننا الحمد لله نشأنا عليه نشأنا عليه لذلك مربما تمي على لكن من جهل هذا الحق هذه الحقيقة وتخبره بها فإنها ستكون على قلبه كمثل الثلوج كيف تتساقط إلى الأرض فتنبث تلك الزهور يعني زهور إيمانية فقل هو الله أحد من أعظم صور القرآن كذلك من أعظم صور القرآن ثلث القرآن لماذا ثلث القرآن لأن, لأن القرآن قلنا أحكاما وأخبار وتوحيد أي التوحيد بنوعيه نظري وعملي لماذا لم يقل ربو على القرآن المفروض ربو على القرآن. كما قل يا يكافر قالوا لا يمكن أن يكون هناك عمل إلا باعتقاد وخوف لا يمكن إنسان يفعل حاجة وليعتقدها لا بد ان الاتقاد صحه الاتقاد هي التي تاتي بصحه العمل وتذكروا تبويب البخاري القول العلم قبل القول والعمل وقال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين إذن بعد ما تعلم استغفر لذنبك وللمؤمنين إذن دايما العلم يسبق الآن فكانت تقوله هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الدلالة على المقصود مما جاء إلينا هذا القرآن الكريم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبت فسألته ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هذا الذي وجبت فقال الجنة وجبت الجنة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله عليه العهد رب سبحانه وعطانا عهد من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يعني إذا واجبت الجنة لكل موحد وهذا فضل عظيم لتوحيد رب العالمين إنسان يحرس على هذا التوحيد يحرس على هذا التوحيد ويكفي فخرا دعوة أهل الصنة والجماعة أنها تنجي الناس من الشرك أول شيء يعني ست شهر سبعة شهر دال شيء أربعة أشهر خمسة أشهر إنسان يلتزم بدعوة أهل الصنة والجماعة إلا وتجده يعرف هذا الأشياء يعرف نواقب الإيمان يعرف نواقب الإسلام يعرف ما هي الشركيات يعرف إذن يكفي يكفيها فخرا أنها تنجي من الناس تنجي من النار رقابة كثير من الناس ولو غالبت عليه شقوته وغالبت عليه معاصيه ويتعذب في النار ما شاء الله فإنه سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من النار فوجبت له الجنة فسألته ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الجنة هذه الذي وجبت وجبت بوعد الله لأن الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يا معاف أتدري ما حق الله على العبيد فقال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فقال وما حق العبيد الله أن يدخلهم الجنة إذن وجبت يقوله الله أحد الإنسان اعتقد... الذي يعتقده اعتقادا صحيحا أن الله أحد في كل شيء لا ريب أن الجنة قد وجبت له فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره قال الرجل الذي كان يقرأها قال لك ما رأت براجل يقرأ فعرضت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فارقت أي خفت خفت من ماذا ثم فارقت أن يفوتني الغداء رضي الله تعالى فارقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أبو هريرا من لا نقول الفقراء من أشد من أشد الناس فقرا من أشد الناس فقرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان يسرع يعني كما قلوه يطهي تغاشا حتى يظن الناس أن به سرعا يقول بله سنو جن يبدأ يتخبط في الأرض من شدة الجوع هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خشيت وفريقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن مطمعه ليس فقط في الغداء وإنما في الغداء المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها جلسة موم طعام مادي ولكن أجلس مادي ماتي, ماتي و... وروحي أيضا فقال ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب فوجدته قد ذهب أي لم يسمع بهذه البشارة هذا الحديث رواه مالك والمخضو له الترمين أما الحديث الذي بعده عن أبي مريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحشدوا أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن في التعليم تعرضوا لثلاثه قالوا كان في راه نسكاتهم راه شدو ايكونوا الناس اجتمعوا خايف ديره زعما بعد العيشه قد حبسوا اي ناس ما قرأ عليكم ثلث القران كي تسمع انسان علاش يسموت يتقرا عليه ثلث القرآن وهذا القران انزل على الاموات قران الاحياء ثلث القران فقال لهم احشدوا ساقرا عليكم ثلث القران فحشد من حشد جلس من جلس واجتمعوا كلهم يطمعون ان يسمعوا ثلث القرآن من رسول الله ثلث باك ثلث القرآن رأي عشرين حزب ها رأي عشرين حزب عشرة أجزاء ما شاء الله فثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل خرج وقرأ قل هو الله أحد ثم دخل صندوق الأسلوب التعليمي التشويق تعال رسول صلى الله عليه وسلم فعلها بهم مرارا فعل بهم هذا الامر مرارا تشويق يعطي لهم يعني لو كانت يلقلب قل والله احد تعديل سورة القرآن ربما ربما شاء الله ما شاء الله يعني عادي صح لما يدد لك مثل هذا الامر يعني يقضح في النفس مثل حديث سبعون الف من امة يدخلون الجنة هذا الحساب هذا الحساب وراحل الناس وفيهم يعني من أشرك بالله أربعين سنة هو يشرك بالله بعد أسنة وفيهم من شرب الخمر وفيهم من وعد ابنته فيهم من زنه وفيهم من فاعل نحن هذه فرصة لا تعود لازم نستنى ونعرف فخارج في مقامكم نحن يشكون هات سبعون فعلاش تنديت ناقش قال أنا أظنهم الأنصار لنشوف خير لي باله فينا آوونا وقسموا كل شيء معنا أخرقناها أنصار بسفة لي وما دو الدين مهاجرون مهاجرون لتركوا الديار والأهل والأموال والديار ومشوا هذيك المنصر صح مهاجر. مهاجرون أخبروا ماذا مهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم دار إذا هو دار تعالى آلم أنهم الذين يولدون في الإسلام لم يعرفوا الشركة قط هذو مالبنك لي ويخرقوا لعلوا في مسألة 13 ألف فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال منهم إنهم الذين يشوف شيء ينطال انا لا يشرقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون هادو الذين لا يتطيرون لا يتشائمون لا يشرقون قرش نسجدين باكي عمره القرعه الناس راهي فيها ولا يكتون صح ولا وعلى ربه هم يتوكلوا حفظها هؤلاء هم 70000 تعليم فقال فقال بعضنا لبعض فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبر اي من السماء اني ارى هذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي ادخله يعني واش على بالو الصحابي قال هو الله احد تو ماذا يقال فلت وش يجي موقع وراءها؟ صورة الناصر ومسعد ويطمع كوتر وضوحى والتين وقال لعبة قال ذوكي فلت جام يستمناه او هذا وحي جاقى ذروف او دخل قعد يستمناه في النار. فقال هذا الخبر جاءه من السماء هو الذي ادخل يعني دخل على جهل خبر ذوكي ثم خارج ربيه الله صلى الله عليه وسلم واشنو؟ بش عليهم شو؟ ثلث القرآن فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن هذا إنها تعدل ثلث القرآن هذا الحديث رواه مسلم والترمذي رواه مسلم وترشيل التعليم عن رسول الصلاة قل والله أهل إنسان يقرأها جرب هذا الحلق نها 23 مرات الدقيقة عشان يقولكم مش بيها دليم يخدم الكورونا وشو يدينا ايه علاش غاو يرسل هذا علاش في اغتنام العوقات لأنه احنا تعرف انه تقدر دق و تقعد تقول كل ربما هنمت تذكر تذكر قال اقول والله خمس دقائق خمس دقائق هاكذا راح اقرأ ثلث القرآن اقرأ ربع كيف اقرأ اقول والله عن 13 و 20 مرة داقي اقرأ ايوه اقول ايوه في 2018 مرة داقي يسبح الله عز وجل يسبح ربما عز الله عز وجل 50 تسبيع في الداقي عباش تقعد ساكن هاك ثاني يعني يعرف كيف يغزني من الع ف هذا الحديث الثاني ثالث عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي يعجز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران تعجز بسطر القران كل ليله لا لا لا ثلث القران ما تعرف يقول والله احث ست قران تعجز ما تعجز تعجز ها اذكرهم ما يعجز يا مظل نعذبوك باش تقرز الحق لله <تصفيق> يجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن احنا كلنا نعجز ثلث القرآن كل ليلة يعني بالك مرة ديناها تنشط النفس كل ليلة فقال قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن ثلث عشرين حزب كل ليلة فقال قل هو الله احدك تعذل ثلث القرآن تعدل ثلثة القرآن ومن الأسرار في هذا الهاديث كأنك قرأت القرآن مين جمت خمسة كأن في ثلث في ثلث شوف حتى في بيان الفضل لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف السنة من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه حتى في بيان الفضل ويبين لك الفضل قال لك أقل شيء تدي قال لك قرأت القرآن في ثلاث أيام ليس في ذلك وفي رواية قال إن الله عز وجل جزأ ثلاث ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن عقيدة وحيد الأخر أخبار الأخر أحكام هذا الحديث رواه مسلم على قراءة وجهه واحد فقط. قراءة وجه واحد هو الذي مكتوب اليوم بين المصاحب. مكتوب اليوم بين المصاحب. اختلاف في بعض الاحرم. اليات واليتاء في القراءة والاخرى. هذا ليس الوجه. هذا طريق وقراءة ورواية لبعض الصحابة رضي الله تعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه ليش تقراءة السبع نمادي التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم انجل على سبع أوجه حتى قال بعض العلماء سبعة لم يسا للحصن. كما نحن نبالب قولوا شجرتك سبعة مرات وأفيضوا عليها سبعة قرب وفعلوا كذا سبعة مرات فوز إذن هذه الأوجه ما عليش. كان هذا في أول الإسلام ثم الحمد لله رفعت كل هذه الأوجه بقي وجه واحد وجمع عثمان بن عفان الناس على مصحف الإمام وهو ما عليه المسلمون اليوم وعن أبي سايد الخدري طبعا إذا رأينا فضمين أنها موجبة للجنة ثانيا تعدل ثلث قرآن ثالثا أن هذه الصورة من أسباب محبة الله لك أنها من أسباب محبة الله لك فعلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال أو إن, أن رجلا سمع رجلا رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها الرجل الذي سمع كان يتقال هذه الصورة وهذا كثير من الناس يتقال صورة الاخلاص يقول كيف الشاحن صلي بالناس العيشة أو المغرب وصلي قول صورة الإخلاص أو لازم بقرة أو أعراف قل له الله أحد لا يجوز لك أن تتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن إنها لا تعدل ثلث القرآن قال المنذري الحافظ إذا رأيتم في صحة الريف قول قال الحافظ ابن حجر. هذا الحافظ المنذري قال والرجل القارئ هو قتادة النعمان أخو أبي سعيد الخذري من أمه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية سرية قطعة, قطعة من الجيش وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك لأي, لأي شيء فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن شوك الكلام لانها صفه الرحمن وأنا احب ان اقرا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اخبروه ان الله يحبه اخبروه ان الله يحبه رواه البخاري ومسلم والنسائي هذا دليل على تعظيم الله اولا لهذه الصوره وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصوره وتعظيم الصحابه لهذه الصوره كان يرددها فوجبت له محبة الله ومن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطر شبه ورجله التي يمشي بها ولا إن سأله لا يعطي لنا ولا إن أستعاده لا يعيذن قال أخبروه بأن الله يحبه ورواه بخاري أيضا وترمذي عن أنس أقول منه وقال في آخر فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلاني ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك فقال وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة قال إني أحبها يحب هذه الصورة قل, وال... قل والله أحد الله صمن كأبي كأ... من كعب أسأل ما هي أعظم الصورة قالوا قل الله لا إله إلا وحيد طيب آية توحيد أعظم الصورة فقال حبك إياها أدخلك الجنة حبك إياها أدخلك الجنة فطوب له هذا الجزاء ونختم حديثنا بالترغيب في قراءة المعوذتين ونحيل إخواننا إلى كتاب النوافل حيث شرحنا في ذلك المجلس قل أعوذ برب الفلق بالتفصيل وقل أعوذ برب الناس بالتفصيل وأخذت مننا مجلسه أخذت مننا مجلسين فشرحناهم بالتفصيل أن هاتين الصورتين فيهما التعوذ من كل شيء من كل شيء قول ما كل شيء بكل شيء من الإنس أو الجن أو الحيوان أو النبات أو الأمور المعنوية أو المادية أو من أمور الدنيا والآخرة كل شيء بكل شيء قولوا هذي بربي فلق؟ من شم ما خلق؟ ما خلق؟ في الدنيا والاخره سواء كان انسيا جنيا نباتا معنويا ماديا اي شيء وهكذا ومن شر نفش من الناس اذا وقب وغاص هذا لا تعارض في الليل القمر ومن من شلفاتات في العقد والسحرات وخاصه النساء بالذكر لكثره السحر فيه ومن شر حاسد إذا حسد تكلمنا عن الحسد قل أعوذ برب الناس شو بالالتجاء برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواسخ الناس كانت تحت من بيارك شوف حامل من هاري من شر الوسواسخ الناس الذي وسوسوا في صدور الناس من جنة أي الجن الجن الذي لا تراه يجي وسوسوا والناس الإنس الذين هم معك يأتون في يقول هذا الحديث رأى مسلم والترميد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهم قل أعوذ برب الفنق وقل أعوذ برب الناس لم يرى مثلهم أي في التعوذ في التعوذ وإلا ففي الفضل الفاتحة أعظم في التعوذ لم يرى مثلهم و وفي رواية كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير صورتين قرئتا خير صورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وذكر الحديث أي لم يرمث لهم وفي رواية أبي داود أيضا قال بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة ريح زيد وظلام شديد إنها لك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذك رب الفلق نحن مباشرة نجأ إلى بعض الأذكار صح ليه الأذكار نبوية لكن كذلك هذه الصورة هاتين الصورة قل أعوذك رب الفلق وأعوذك رب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ما تعوذ المتعوذ من قال وسمعته يا امنا به ما في الصلاه وروه البخبان بلفظ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئني ايه من سوره هود اقرئني ايه من سوره هود اللي فيها من عظيم الايات يعني سوره هود حاول تقصص الانبياء ياول العزم الرسل حاول ذكر العذاب الذي عذب به المكذبين للرسل وحاول الأمر بالاستقام استقم كما أمرت فآية سورة هود من أعظم السورة فآية أقرئني سورة آية من سورة هود وآية من سورة يوسف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامل إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق مبلغش. فإن استطعت أن تفوتك في الصلاة ففعل ففعل الصلاة ففعل اقرأها أكثر من قراءتها في الصلاة ورواية الأخيرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر فقلت وما أقرأ بأبي أنت وأمي قال قل أعوذ بربي الخلق وقل أعوذ بربي الناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما لن تقرأ بمثلهما نختم هذا بحديث قلت أود أن يذكره المصنف ولم يذكره وهما روان بخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفت على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده كان إذا اشتكى مسحاً قرأ المعودة هو فهي رقية عودتين ما في مثلهم يعني رقية عظيمة يعني يستعين بهم المسلم في كل يوم وكل ليلة يرقي بهم نفسه يرقي بهم أهله ليس حتى يقع الأمر الحادي بل من الآن وكما يقال الوقاية الخير للعلاج ليس حتى يقع لأن المرض إذا وقع مشكلة تربعه لكن إذا كنت ترقي نفسك ووقع المرض يعني يمكن رفعه هذا ما يمكن أن نجعل منه القرآن ليس مجرد كتاب تلاوة محضة بل هو كتاب تلاوة كتاب تدبر كتاب أجر كتاب جنة كتاب رقية كتاب تداول وغير ذلك نسأل الله عز وجل أن يمنى علينا بالتوفيق لقراءة أماء الليل وأطراف النهار إن وليه ذلك القادر عليه ونجيب عن هذه هذه الأسئلات فيقول هل يصح حديث أبي ضمضم فيما يخص العرب لا يتفضل أما حديث أبي ضمضر فقد رواه تنميذي وأبو داود عن قتادة مرسلا أي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه قتادة عن قتادة صحيح يعني يجعلها حكمة قالها قتادة ابن دعامة السدوس هذا يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم فقال ومن هذا أبو ضمضم فقال ذاك رجل كان إذا أصبح وخرج قال اللهم إني تصدقت بعرضي لكل الناس تصدقت بعرضي لكل الناس أي أسامح كل الناس يتكلمون فيه هذا فضل عظيم يذكر في بيان العفل في سماحة. عقل وصماحه والصفح الناس وهذه من المرؤة المرؤة والفتوة الفتوة ما تخيلاش غير رجلة الفتوة قالك الصفح عن عطارات اخوان الصفح يا الله ليسها تغضم يوم يومين الله هذا الذي يسأل فيقول رجل زنى في رمضان وليه ذو بالله فما هو الحكم في الحقيقة حكمه الى الله وامره الى الله عز وجل ليس عليه كفارة بالمعنى فش تكفر كفارة هذه ثواب لا. كفارة مشي عقوبة الناس عم بهم كفارة عقوبة كفارة عليه كفارة كفارة يعني أيها المسلم ما تخافش غلط هاك كفارة تنحيلك هذا قبل هذا إكرام من الله من نم عن صلاة أو نسيها من يصلي لذكرها من نسيها هذه كفارة تحلف خشياء عليه كفارة هذا بلغ فيه القبح مبلغه هذا من أين له الكفارة؟ هذا عليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح وأن يكثر من الطاعات فإن الله عز يقول إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تنهر أتبع سيئة الحسنة تنهر يعني جيب مورا السيئة جيب حسن. فعليه يكثر من الحسنات وأن يتوب إلى الله عز وجل. وأن يستحل من عرض هذا الذي يطلب العفو والصف من أهلها ولا بد علي هذا لأنه تعدى جناية على الخالق بتحريم الزنة وجناية على المخلوق أسأل الله لنا وله التوبة الرصم أما هذا فيقول أخي مهندس هل يستطيع أن يوسع محل الإنترنت سيبر كافي وأن إن الزبون يأتي للسيبر كافي 95% أو 90% للبحوث هذا هو مهندس يستطيع أن يوسع محل الانترنت سيبر كافي يعني هناك سؤال الزبون يأتي وشي دي في سيبر كافي بحث مش كون ذكر يسأل ولا الزبون ولا اللي يكتب ولا لو يقرأ السؤال يعني هل يجوز بيع شيء للمحل في سيبر كافي السيبير كافي هذا لا يصحبه في هذا اليوم إلا بشروط لابد أن يصادق عليها في المساجد بعد صلاة الصبح أو العصر وبشهود العدود ورقة تكتب تكتب سيبير كافي أرواهر شروط تمضي عليها أنت ويشهد الله عز وجل عليك وملائكته في هذا الوقت العظيم العصر والصبح ويشهد عليك المؤمن شروط لابد لأن هذا السيبير كافي صار من ان أوكام